بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم والكتاب المبين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة ان كنّا منذرين ان كنّا كل امر حكيم يغفرك كل امر الحكيم امرا من عندنا امرا من عندنا إنا كنا مرسلين هُوَ الْغَفُورُ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ قوم ورب آبائكم الأولين ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون بل في شك يلعبون أرتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يوم تأتي السماء يغش الناس, الناس هذا عذاب اليم هذا عذاب اليم ربنا كشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا كشف عنا العذاب انا, أنا لهم الذكرى وقرجاهم رسول مبين ان نرجمنك وقريء امرسل ذين دم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون دم تولوا عنه وقالوا انهم مجنون انك كاشف العذاب قليلا انك كاشف العذاب قليلا انكم عائدون انكم عائدون يوم نبطش البقشه الكبرى انا منتقمون يوم نبطش البقشه الكبرى اننا منتقمون ولقد فتن قَبْلَهُمْ قَوْمُ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَن أدْعُو إِلَى عِبَادِ اللَّهِ أَن أدْعُو لَكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ إِنَّ